فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُوا الْضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجَأَّرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِلَى فَرِيقٍ مِن ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عَمَّا كنتم تفترون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِلُنْسَ يَظَلَّ وَجِهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِيمٌ يتوارى, يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ بَا بُشِّرَ أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ ويقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفلطون تالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا فزين لهم, الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب نليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ لَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ نسقيكم مِمَّا فِي بُطُونِهِ من ودم اللبن خالص إِغلى الشاربين ومن ثمرات النخيل ومن تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء الله يجحدون والله جعل لكم من أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يوبنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل الْحَمْدُ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرد الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على وهو على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما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 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُنُودِ لَنْعَابِ بُنُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاتًا وَمَتَاعًا لَاحِينَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَامًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ لِتَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ لِتَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِي نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يوذن للذين كفروا ولا هم وإذا رأى الذين ضربوا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذٍ السَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُبْسُطُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على أولا ونزلنا عليك الْكِتَابَ بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن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 129. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا دخلن بينكم فتزل قدمون بعد سبوتها فتزل قدمون بعد بما صدتتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله وخير خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزيين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكرنهم ثاوى ومؤمن فلنحيينه, فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون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 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل لا يعلمون نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب ليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولى وغفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر مِنَ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتموا إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله به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 متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ضرمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن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 شاكيا لانعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينفرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم